يا أمي لحن يضوع على ثغري أريجا نشوانا يحيي الشفاها أنا من روحها قبست صلاتي وعلى حبها عبدت الله يا أمي يا امي يا انت سقيتيني لبنى التوحيد مع الفقراء رست حنانك في قلبي من اول رشفه للقطر يا أمي يا امي انت سقيتيني لبنات توحيد مع الفطران لبنات توحيد مع الفطران ورست حنانك في قلبي من أول رشفة للقطران من أول رشفة للقطران ونفحت أريجك إيماناً كالورد إذا أهدا عطران من مثلك يا أم قدرا من مثلك يا أمي قدرا أقدامك تاج للغرى من غيرك يا أمي يقظ في الليل إذا هجم الكربون من غيرك يا أمي قلق من داء. ذاهب طيب لو صاحب أن اهدي عمري لرضاكي ما انتع عن لو صاح باني اهدي عمري لرضاكي ما انتع عن قلب رضاكي ما انتع عن What's the لبنات توحيد مع الفقراء لبنات توحيد مع ورست حنانك في, في قلبي من أول رشف للقطران من أول في حبك أفنيت حياتي لكني لست كافيك يا أمي إن لساني عن شكرك ربي يجزيك لو كان البر أن تطئي خدي فيا حظي فيك لو كان البر أن تطئي خدي فيا حظي فيك خدي فيا حظي فيك ايتيني <تصفيق> <تصفيق> من اول رشفي يالقطرا بحقك آيات تتلى مر الايام ووصينا لا يقدر احد ايفاء لحقوقك مهما ادينا لكن فؤاد إحساناً كم يرضى عنا وعلينا لكن فؤادك احسانا كم يرضى عنا وعلينا سقيتيني لبنى التوحيد مع الفطران لبنى مع الفطران فرست حنانك في قلبي من أول رشف يل القطران من أول يا أمي يا أمي أنت سقيتيني لبنات التوحيد مع الفطرى لبنى التوحيد مع الفطرى أغرست حنانك في قلبي من أول رشفي للقطرى من أول رشفي للقطرى ونفحت أريجك إيمانا كالورد إذا أهدى عطرى من مثلك يا <تصفح> أمي قدرة من مثلك يا أمي قدرة عبادك تاجولي